اشتغال الطلاب العلم بالسياسه يقول كما قال الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى عليه من ا ل س ي ا س ة تركوا السياسه اذا كانت كلمه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى عليه دائما يقول من ا ل س ي ا س ة تركوا ا ل س ي ا س ة و م ا ل ه و مال ا ل س ي ا س ة لكن ليس من ا ل س ي ا س ة التحذير من الجماعات المنحرفه التي تستغل الدين باسم ا ل س ي ا س ة او تستغل السياسه باسم الدين وتريد أ ن تصل ا ل س ي ا س ة باسم الدين بل هذا من الدين وهذا واجب شرعي على كل من يستطيع أن يحذر من يحذر هذه الجماعات ان ل ج م ا ا ع ت أ يحذر من هذه الجماعات التي تستغل الدين للوصول إ ل ى المعارض دنيوي ك ج م ا ع ة اخوان ل إ غيرهم هذا ليس من ما يترك بل هذا من ما يمدل ح ا إ ن س ا ن ل وشتغل ا به ن ل ا ي بيترك باقل لنفسك اشتغل بها. لا لا شيء. يشتغل بهذا ويشتغل بالعلم فلسطين ا ا ش ب س ي ا س ة ب د م و ه ومن ا ل س ي ا س ة ف ل س ي ا س ة فمقاشه ا باللغه بما